إذ ناد ربه نداءا خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امراة عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له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 قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 117. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني وَلَمْ ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 انما يقول له كن فيكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم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 ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا بينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من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 118. عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب 119. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة اللاتي نورث من عبادنا من كانت تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك لهو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبِر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مثلت سوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا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 ويزيد الله الذين هتدوه دا والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتي نما له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 أحد أو تصنع لهم ركزا